وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القدوة والإمام بدر التمام ومسك الختام وعلى آله وأصحابه البرره الكرام ومن على شرعه مستقام عباد الله مع هجير المعاناة ولفح الهموم وسموم المكابدة ومتاعب الدنيا ومشاغل الحياة ومكابده الأرزاق يحتاج المسلم إلى حديقة غناء وروضة أنيقة ودوحة وارفة الظلال ينعم بأريجها ويتفيا ظلالها ويتقلب في نعيمها تخفف عليه وطأ الحياة وتحمل عنه ثقل المعاناة مع هموم كثيرة ومكابده عظيمة ومشاغل ومسؤوليات جسيمة وخير ما يلوذ به مسلم وأفضل ما تسكن إليه النفس أسرة وبيت أن يسكن المسلم إلى أسرة وإلى بيت مستقر يعيش فيه معاني الدفء والحنان والعطف والرحمة تنشأ العلاقات الراقية والصلاة القوية تحت ظل الزوجية وان الرجل الذي يرجع إلى بيته في نهاية يوم طويل شاق، تسعده زوجة تخفف آلامه وتمسح عرقه وتقف بجانبه وتعاونه وتسعده وتخفف عنه بالكلمة الطيبة والعبارة الحانية واللمسة الرقيقة المعبره فهل هكذا الأسر والبيوت إن قضية الزواج في الإسلام التي تحدثنا عنها كثيرا وأصلنا لها طويلة من أعظم القضايا وإن الرجل لا يكون مستقرا ولا يكون معطاءا إلا إذا كان مرتاحا في بيته يقول الله جل وعلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما لتكون للمتقين إماما ولد صالح بار وبزوجة مطيعة غير مشاكسة والا تخيل رجل قيادي أو موظف أو عامل أو تاجر إذا خرج إلى مكان عمله وخلف في بيته مشكلات ما الذي سوف يحصل لن يستطيع يكون له عطاء سيعمل بفكر مشوش وبال شريد وقلب مكسور وعقل بعيد عن التفكير لان همه كله في البيت مع معاناته التي يعانيها طويلا مما يشكو الازواج اسمعوا الكثير من الازواج يشكون زوجاتهم وهذه اعتراضات وشكاوى الازواج تجاه ازواجهم ما من رجل الا وهو يقول ما أبغضه في زوجتي الندية والتطاول فهي تجعل نفسها نداً معي الكلمة بالكلمة والعبارة بالعبارة وأحياناً ترفع صوتها علي وأحياناً تتطاول علي وخاصة إذا كانت عاملة أو موظفة أو ذات منصب ورتبة يشكو من هذه وهذه مسألة مقلقة جدا للرجل لأنها تضرب الرجوله في القوامة فلا يحس بقوامة ويحس نفسه أمامها ضعيف إذا تكلم معها لا تسكت وإذا كان مغضبا قابلته الغضب بالغضب والكلمة بالكلمة ثانيا يشكو بعض الازواج يقول أكثر ما أعانيه من زوجتي عدم الطاعة لا تطيعني ولا تسمع كلامي ودائما تخرج بغير إذني وقد لا أعلم بذلك فالكثير من الأزواج يعاني من عدم الطاعه ومن عدم سماع الكلام وكثيرا ما يختلف الزوجان في تفاصيل في تفاصيل الحياة ما أنا سمي ما تمشي الليلة عندنا ناس خالتي ما تمشي أو أنا بقي أو الليله الليلة عندنا كذا ما تمشي الزوجة الصالحة تسمع ذلك دون أن تتخذ موقفا في نسوان بمشو ولو اقسم عليها أبرته ده في الحديث لكن في نسوان بيصولة دلقية نجنو ما تمشي تقول لا أنا ماشى تكتر الكلام يقول لك كان مشيت طلقانا يا دوب المشي حلولي تتكيف ذاته يا دوب تقول معاه شيطان بس ما حصل جاني كلام بتاع خفته وبتاع واحد قال لك كان مشيت طلقانه إلا مشت واحدة قعدت ما في بتعتبر ده نوع من أنواع الهزيمة ونوع من أنواع كسر النفس وبتعتبر ده نوع من أنواع التسلق ونوع من أنواع الصلف لما اقول لها ما تمشي مفروض بيدهم يقول لها انت طلقانه يقول لها ما تمشي في نسوان بيمشي ما بتمشي لكن خير لو مشت تمشي وتحفر ليك وتكون غضبانة وتكرهك حياتك تجي خاشي تلقى صار وشة تقبل عليك بعدها مش حميتها بتوريك بتنجمك طبعا دي ما طاعة الطاعة قال لك ما تمشي ما تمشي ورفجانا الكام دي القوبين ده حسن ما تمشي وما تتخذ موقف معادي ما دي المشكلة تقول لا ما تمشي تقول لك كويس لكن بتلبد تغلغل غلغل وتحول لك البيت لجحيم أسا كده دق الراجل تقول لك ماشي يقول لك أمشي ما ماشا قول لك ما ماشا ما تمشي كما ما شقوا لا ما تمشي عدم الطاعة وهذا من أسوأ الأشياء في الحياة الزوجية لأنه يجعل الحياة الزوجية بغير قيمة ثالثا من أكثر ما يشكو منه الأزواج كثرة الطلبات كثرة الطلبات ومحاولة مجارات الموضة تقول ليونس فلان جابوا غيروا عفشوا غير لنا عفشنا يا اخي ناس فلان غيروا أنا ما دار غير يا أخي اللي غير غير العفشنو العفش ده مالو عيب لي فيشنو العفش ده من احسن ما يكون طيب مالك ناس فلان كل ست شهور بغيروا اساسات حتى كان جميلة يا خمكين ما عنده طاقة ولذلك الازواق يتضجرون من كثرة طلبات الزوجات رابعا زوجتي لا تحترم اهلي وده محك خطير جدا في علاقة الزوجه بزوجها لا تحترم أهلي تقول لي أسمعه ديل أهلك براك ما دخلني في حاجات زي ذلك معقول لك لا دام معه لا تصل معه رحم ولا تعينه على صلة رحم وهذه مشكلة الزوجة العاقلة تقول له أختك دي اللي ينبي ظروف صعبة ساعدهم. أختك الثانية ديك عندهم عرس أجيب معهم عرس بيتها أختك ديك تعمل ليها انت قلت صرت مع وتعينه على صلة أهله ودائما أقول تخسر الزوجة زوجها يوم أن تخسر أهله أي زوجة بتخسر أهل زوجة ما بتكسب أصلا لانه سيكون مجزا بين أهله وبين زوجه وفي النهاية لو الزوج عاقل ولو رجل كامل سيختار أهله ما لم يكونوا ظالمين لها في أهل ظالمين لكن لو هي ما دايرة تتماشى مع أهله لن تستطيع أن تكسبه لأنه كان قال لو زوجتك قالت زوجتك قشرت زوجتك ما احترمتنا زوجتك كذا هذا يغلغل يغلغل الرجل ويزلزل كيانه خامسا من أعظم ما يعاني منه الأزواج يقول الزوج زوجتي تتجسس علي ومن ورائي تقلب الموبايل وتفتحه طيب أول حاجة إن تداث شنو مش مطمئن كله في السليم خلا تقلب له مشكلة إلا تكون عندك حاجات تبرك إذا معن مش في السليم عندك رسائل مع نسوان و وبنات عندك مسائل غرامية ما عندك مش كده لكن السلوك خطأ السلوك خطأ ينم على عدم ثقة وبدايته غير محمودة ونهايته غير مذمومة نعم هي من منطلق الغيره المحمودة فعلت ذلك لكن كونها تتجسس عليك وتفتح موبايلك هذا من السوء بمكان ولأن آية التجسس التي نهى الله فيها عن ذلك تشمل كل مسلم ومسلمه وبالتالي الزوج يدخل في ذلك والزوجه تدخل في ذلك ولا تجسسوا من اكبر معانات الازواج يقول احدهم اكثر ما يزعجني في زوجتي انها كثيره التقلب حاده المزاج لا تستقر على حال يقول لك زوجتي مشكلتها مره تضحك معي ومره شاكني بلا سبب مره ألقاها رايقه ومره ألقاها متقلبه وقال علماء النفس طبيعه المراه وتكوينها المراه كالبحر يهدأ بغير مقدمات ويهيج بغير مقدمات المراه كده اصلا فعليك الا تنزعج يقول لك مره ألقاها ماشي كويس معي ومره تقلب علي اخر يقول زوجتي تسمع كلام النسوان وتسمع كلام أهلها ولذلك أجدها احيانا منتقلب علي اخليها كويسه مما تمشي أهله تقول لي أخذ يومين وتجي بتجي قلبه أشكد أنا منعتها تمشي أهله أشيدت فيه ولا ما فيه يقول لك أهله بيحرشوها بتسمع كلام أمه تقول لا الراجل دي ساكت علي مالك ما قادر عليه كيف قادر عليه تعالي انت تعالي قدري عليه يعني ده بحبالي يعني والجنزروا يعني ولا كيف الراجل ده ما قادر عليه الدنعين الحمراء انتم عارفين الامام ابو مسلم الخوالاني رحمه الله من اكثر الذين اشتهروا في الامه من التابعين بالدعاء المستجاب كان اذا دخل بيته يطرق الباب فيقول الله اكبر زوجة الذنجوة تقول له الله اكبر يكبر لما هو يجي وهي تكبر يفتح الباب يخص الحواش يكبر وهي تكبر يدخل ال ال ال ال البيت داخل الحرم داخل حرم البيت دول اوضه والبرنده يكبر وهي تكبر أول ما يفعل ذلك يجلس تأتي إلى متاعه تأخذه وتأتي إلى عباءته وتأخذها وتحمل عنه في يوم من الأيام جدخل البيت كبر فلم تكبر طرق الباب كبر ما في زول كبر دخل دفر في الحوش كبر زول كبر ما في دخل جوا لي قال ما قاعد اكبر ولا اشتغلت بشتغلة قاعد قعد لجالس متاعه ما خلعت له العبايه تحتو لما قعد قلت لي يا اخي النفق اللي بتديني الا دي قليله والنسوان جوني هنا والروني هم بياخذوا كم واتاري انا زماني ده كله مظلومه فعلم ان احدا افسد عليهم رؤاته فرفع يده وقال اللهم من أفسد علي أهلي اللهم اذهب بصره المرأة التي جاءت لتفسد وأفسدت عليه زوجته جالسه في مكانها قالت لماذا أطفعتم السراج طفعت النور معكم قالوا السراج كما هو ذهب بصرها فعلمت أنه قد دعي عليها قالت خذوني إلى أبي مسلم فجاءت تبكي وتعتذر لأبي مسلم الخولاني فدع الله لها فرد الله بصرها لأن الزول الضايق لما يلقى شخص أفسد عليه امراته طيب كيف تكسب الزوجة زوجها كيف تكسب الزوجة زوجها وعنوان الخطبة المسلمة مع زوجها وآخر خطبة لنا في هذا المنبر كانت عن المسلم مع زوجه وهذه الخطبه المسلمة مع زوجها كيف تكسبين زوجك أتمنى أن تصل هذه الخطبة لكل امرأة ولكل صاحبة بيت وأتمنى وأرجو كل مستمعة تستمع إلي الآن أن تستمع إلي بقلب مفتوح لتستطيع أن تكسب زوجها أول نقطة كوني زوجة جديدة في كل يوم كوني زوجة جديدة في كل يوم وذلك بتغيير الأنماط وبالابتسامة الدائمة وبالبشر والترحاب عند دخول زوجك وبالكلام الحلو والعبارات الجميلة التي لا يعدلها شيء كوني زوجة جديدة في كل يوم في لبسك في تغيير وترتيب أوضاع بيتك في تغيير غرفة النوم في تبادل الهدايا في الكلام الجميل في العبارة اللطيفة كل ذلك يساعدك أن تكوني زوجة جديدة في كل يوم ثانيا يا من تريد أن تكسب زوجها اكسبي زوجك بحسن الطاعة وأن لا تفارق كلمة حاضر فمك أي حاجة يقول لك ما لم يكن فيها اثم ومعصية قل له حاضر حاضر الريحك وهكذا المركب بتقول كذا ما بتجيها عوج نهائي وهذه مسألة في غاية الأهمية. تأملوا معي هذه الاحاديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تخرج من بيتها. والحديث عند أبي داوود في مسنده أبو داوود الطيالسي في مسنده لا يحل لامرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها إلا لعنت لعنها الله ولعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب. أي مرة بتطلع من البيت بدون إذن زوجها الملاك تلعنة الله باللعنة وملكة الرحمة العنة وملكة الغضب العنة قالت وإن كان لها ظالما قال وإن كان لها ظالما اها النصاب بيمشوا تاني كلام واضح كلام نبوة قلت حتى كان ظالمي يعني في النصاب بيعملوا شو تقول لا ليتوب ما جب ليتوب تطلع طوالب بدون إذن يا ولي مالك تقول ما جب ليتوب لحد ما يجيب لي التوب تمرد يعني ولا شنو تمرد البلد كلها متمردة حصل شنو التمرد دفعي محله تمرد يعني ولا شنو يعني الحديث معنا شو طالما أنت امرأة والزوجية قائمة وهو ظالم إما أن تنفصلي وتبعدي نفسك من غضب الله وملائكته ملائكة من غضب ملائكته وملائكة وملائك الرحمة والعذاب وإما أن تبقي على الأسس والشروط هو ظالم يحاسب ربنا وانت ظالمة يا ربنا فلا تفعلي ولا تعاندي لتدخل النار بسببه قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها يا الكلام ده عجيب الكلام ده عجيب جدا المرأة العاقلة تسعى لإرضاء زوجها دائما وأنا أديك قاعدة يا أخت المسلمة تتبعي ميوله واعرفي رغباته ولا تحوجيه لان يتكلم وكوني طوعا له وفق ما يريد طالما ان ذلك في اطار المعروف والمباح قال صلى الله عليه وسلم ايما امراه والحديث عند ابي داود وعند ابن ماجه في السنن ايما امراه مات زوجها وهو عنها راض فتحت لها ابواب الجنه الثمانيه من ايها شاء دخلت كيف الزوج يرضى الزوج يرضيه الكثير الاعتذار يهز كيان الرجل كان غلطت وقالت انا غلطة وسامحني كويس وقعدت في الوضع يسامحها اذا كان رجلا مكتمل الرجوله اذا كان الرجل اعتذار زوجته يهزه فلماذا لا تعتذر اذا اخطات يا سلام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابنته مع ابنته قال يا رسول الله بنتي هذه أبت أن تتزوج البنت قدر ما جاء على سقور قال صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك أسمع كلام أبوك قالت لا أفعل حتى تخبرني ما حق زوجي علي إذا تزوجت أنا كان تزوجته وريني الله ينتحبوا عليه شنو أباك شنو عشان انا اكون في سلامه قال صلى الله عليه وسلم لو انه تقرح جسمه بجروح جروح او جرى من خاره قيحا وصديدا ولحستي ذلك بلسانك ما وفيتيه حقه قالت والذي بعثك بالحق لا اتزوج قلت والله ما عرست انا الموضوع ده ده قال لك المره زوج هذا كان جاري مده من رسول لحد ظفره هي نظفته مش بي ولا بي قطن وديتول نظفته بي لسانة ما ماتت دي حقه لسه والحديث عشان ما تتكلك لك كده ولا كده صححه الالباني ايضا في مرة سمعت لي ما قولك ده قلت لي والله يا شيخ ما اننا اضعنا خلاص قلت لا انت ضعت الليلة ولا مبارح ضعت من الزمان انت وقلت لا اننا يا اخي الموضوع كبير حق الزوج اعظم عند الله من حق الوالدين ما دوية راجل تاني لا تقول له أمي ولا تقول له ابوي ما عنده شغل تاني في أم أبوها نعم من المعروف أن يسمح لها بصله رحمها رحمها وببر والديها لكن لو أبوها قال كلام وأمها قالت كلام وزوجها قال كلام تسمع كلام زوجها ولو أنها سمعت كلام والديها لكانت عند الله آثمة الموضوع ده ما حسن الطاعه حاضر وك والمرأة العاقلة لا تحوج زوجها إلى كلام تفهمه غضبان زعلان البردشن عليها أن تفعل ذلك وأن تتبع وأن تتحرى ما يرضيه وقال صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل زوجته إلى فراشه فابت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح وفي رواية والذي نفسي بيده بات الذي في السماء عليها صاخر حتى يرضى عنها زوجها لا حول ولا قوة إلا بالله الشيطة خلي بالك ما هين ولو أنه دعا امراته إلى الفراش تجيبه وإن كانت على قتب بعيد لو راكبه فوق بعيد تجيبه تجيبه وإن كانت على التنور لو مولع النار ودعاها إلى الفراش عليها أن تجيبه وهذا ايضا من أكثر النقاط حساسية وهي من النقاط الخطرة المسكوت عنها عدم توافق الزوجين في الحياة الخاصة من أعظم أسباب المشكلات بل هو أثر من الآتار أو لو أنهما لم يتوافقا في حياتهما الخاصة إن عكس هذا على جميع حياتهم وعلى كل مفرداتها فتجدهم في كل شيء متشاكسون يتشاكسون في كل شيء هم من المتشاكسين إذا أهم قيمة الطاعب إذا نظر إليها سرته وإن أختم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله ثالثا أتريد المرأة أن تكسب زوجها عليها أن تشكر له من أعظم مشاكل النساء كفران العشير وهذا سبب دخولهن النار إني طلعت على النار فوجدت عامة من دخلها من النساء يكفرن قالوا يكفرن بالله قال يكفرن العشير تحسن إلى, إحداه إلى احداهن الزمن كله أو الدهر كله فإذا خالفتها تقول ما رأيت منه خيرا قط تقول مما عرسني ما جاب لي حاجة حاله معاي مما عرسنا يا مرا ما تكذبي يا مرا الشيء شو ما تكفري العشير ولذلك شكر جميله يكسبك إياه جاب لك حاجة تقول له يا أخي الله ما يحرمنا منك والله يخليك لينا والله يحفظك لنا وما قصرت ياخي من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا شيئا تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا ولا تنسوا الفضل بينكم يا سلام مهم جدا دار تكسب الراجل اعترفي بجميله واشكري له حسن صنيعه رابعا اذا اردت ان تكسب زوجك فاكسب اهله أكسب اهل الزوج أحسني إليهم وإن عملوك بالسوء ودليه عليهم وادفعيه نحو المعروف وصلة الأهل فخير لك أن يكون زوجك واصلا للرحم بدلا من أن يكون قاطع رحم أتريدين من زوجك أن يكون قاطع رحم والمرأة العاقلة إذا شعرت أن أهله يجذبونه ويأخذونه فإنها لا تجذبوه أيضا ليكون متنازعا إنما تطلق له الأمر وترضى بالقليل وتحتسب وتسكن لتكون له زوجة نعم الملجأ ونعم الملاذ بعد الله عز وجل يعود إلى البيت ويفرح بالعودة إلى البيت ويتمنى متى يرجع إلى البيت لما يجد في البيت من الهناء والراحة والسكينة والإعداد والطمأنينة والتهيئة والملبس الجميل والمنظر الأخاذ مع الكلام الجميل أقول لكم حاجة ما في حاجة بطير الرجال زي النقة أي راجل تلقى بساهر برا وبيجي يخش البيت براحة يفتح الباب ما مرصحية يرقد عشان يقول بدري دي مرة نقة كثيرة هذا أكثر شيء يسعد الزوج ويريحه اسال الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يوفقنا في حياتنا كلها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اعيد الكلام ليكون محفوظا كيف تكسبين زوجك كوني زوجة جديدة في كل يوم وكوني له عروسا بملبسك وهيئتك وكلامك ولطفك وتهيئتك لمكان راحته ونومه ثانيا بحسن الطاعة والخضوع والرضا وعدم مفارقة كلمة حاضر ثالثا بشكره وعدم كفران العشير والجميل رابعا بإعانته على البر والخير والإحسان ولا سيما في أهله خامسا بالتفاني والخدمة التفاني والخدمة تتفانى المرأة في غمة زوجها الآن تقول انت أنت جاي ابنان خدامة ده واحد عندها أو بنات وأولاد تقول له بناتك كبار بيقول خلاص ثاني ما, ما عندك معي حاجة حتى المرأة تقول له يا بيت خدت الغداء ده لأبوكي ما في مشكلة البيت تخدت الغداء لكن لو ختيتي أنت سيكون هذا أبلغ تأثيرا في نفسه وسيكون هذا آثر له ستأثرين زوجك بخدمتك له أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه يا السلام أسماء كان الزبير بن العوام رجل صعب في رجال صعبين حتى الزبير كان أسماء عنده ضرة لما نختلفوا بجيبنا الاثنين عندهم ضفائر يربطهم بضفائر ويدقين بصوت ربطا لسؤالة أمين ضفايرين ضفير رد فيه ضفي ردين ربطا حتى مرة أراد أن يضربها فصاحت لولدها عبد الله بن الزبير فارس ججار وقع في أمه حتى الزبير غضب منه فبالتالي بالرغم من ده قالت كنت أسوس فرس الزبير فأذهب فرسخ ولا المال خارج المدينة تحمل النوا فوق رأسها لفرس الزبير وفي مرض صلى الله وسلم وفي الطريق وجد أسماء فدعاها وقد أشفق عليها أن تركب معه فأبت وذكر ذلك للزبير قال له والله قال اركب معي لكن أنا تركب قال ولم لم تركبي معه قال ذكرت غيرتك المر العاقله بتتبع مراضي زوجها تسعى لإرضائه أبت تركب قالت فأتيت أبي أشكو له مثل أبوها يا الله الزبير ده بيتجندوا كده قال لها اصبري فان الزبير رجل صالح شهد له انه رجل صالح قالت فجاءني والدي بخادم يسوس فرى الزبير قالت فكانما اعتقني كانما اعتقني فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شوف تشتغل كيف في البيت تعمل في البيت بالراحه طبعا حتى اثر ذلك على يديها فجاء النبي عليه الصلاه والسلام يزورها فشكت اليه ده اسمه التفاني في الخدمه قالت عائشه رضي الله عنها لا تريد النسوان يخدموا كيف قالت لو مسحت احدى كنا بتقول النسوان عائشه رضي الله تكلم مع النساء تقول له لو مسحت احدى كنا غبار قدمي زوجها بخدها ما وفته حقه يعني لو في راجل في عينه مغبره والمره مساحتي اللي بيخده نظفت لك ريعه اللي بيخده ما بتدي حقه لسه والله كان كده الرجال دي ضايعين ما جايبين خبر ذاته حقه عنده كبير شديد في رجال راضين بالقليل اصلا ما دايرين رجال اصلا يعني راضين بالقليل حتى في واحد كويس مع مرته لكن المجتمع ذاته وسعيد كويس مع مرته جدا ومتفاهمين يا اخي ومنسجمين ومتعاونين الناس قالوا لابساو خاتم دقب طيّروا ليك طير هذا يطيّروا ليك من التعاون ومن الانسجام مرة واحدة خلاص ثاني كده كره ليك حياته يا أخي لابساو خاتم تمالكو قال آي لابساني خاتم لكن واسع شوية برضو عنده فرقه يعني قال لابساو خاتم لكن واسع شوية عنده فرقة برضو بعد لو مسحت إحدى كنا غبار قدم زوجها بخدها ما وفته حقه تعرف اشنو اخيرا أتريدين أن تكسبي زوجك والله أديك مفتاح وحل لا أقول سحري لاننا لا نؤمن بالسحر وإن كان الأشياء المؤثرة يمكن يعبر عنها بالسحر كقول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر مفتاح عبقري يحل لك جميع مشاكلك القناعة والرضا بالقليل القناعة أي مرة قنوعة بتعيش حياة زوجية مستقرة وسبب كثير من إشكالاتها التطلع فترى نفسها أعلى منه وهذا أسوأ شيء انت كان بقيت عندك شهادات الدنيا وبقيت بروفيسور، وزوجك دع التالي هو زوجك وانت تحته وقوامته عليك كاملة وحقوقه لازمة وحقه عليك كبير ولو سجدت ما في حقه ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها مرات الزوجة يكون مستواها التعليمي أعلى فتنظر إليه بنوع كبرياء وتعالي أسوأ شيء ويكون أحيانا وضعها الاجتماعي أعلى أسرة كبيرة وعريقة وناس جروش وناس, وناس مشهورين وزوجها من عامة الناس لكنه زوجك وقد قصصت في هذا المنبر قصة لا أفتر من ذكرها امرأة من الصالحات زوجها حمال حمال عتالي يحمل يحمل فوق ظهره جميل جمال شديد سمع بها أمير البلد فأرسل إليها وقال لها عنده قصور معروفة قال طلقي هذا اطلق منه وده اسمه التخبيب من خبب مرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة اسمه التخبيب تقلب المرأة على راجله عشان تأرسها واحتمال ما تأرسها وقل عرستها فيش يعني قال لها قصور كل الحشم والخدم والجواري تحتك انت في غاية الجمال هذه مزوجة واحد على التالي قالت إنه وإن أصبح في أطماري هدوم مشرفه عالتالي هدوم مشرفه انه وان إن اصبح في اقماري وقله من اليسار ما ميسور الحال وقله من اليسار ونقص من الدرهم والدينار ما عنده قروش اعز عندي من ابي وجاري اخاف ان عصيت حر الناري بس انا خايف الله يدخلني النار بعدين عالتالي عالتالي يهو زوجي وياهو ابو ولاد اولادي ويهوه وكنفي وظلي وحمايتي وبيتي وسكني وزوجي القناعة عيشي معه بالقناعة وارضي باليسيل هذا أغظم مفتاح من مفاتيح الحياة الزوجية السعيدة الهانئة أسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ برواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى اللهم بارك لنا في مالنا وفي ضرعنا وفي زرعنا وفي ولدنا وفي زوجنا وفي شبابنا وفي شاباتنا يا رب العالمين اللهم اجمع الأسر على الخير وألف بين القلوب وقلل الخلاف والشقاق بين المتشاقين من الأزواج يا رب العالمين اللهم اجمعهم على الخير والهدى يا رب العالمين اللهم ألف بين القلوب المتنافرة المتناحرة يا رب العالمين اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقدي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم